وما بعد فإن أصدق الحبيب كتاب الله تعالى وخير الهدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار إن إخواني في سياق قول ربنا سبحانه ولقد متلناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا في الملائكة لادم لآدم الا إلا إني سلمكم من الساجدين قال ما منعك ألا تجد إذا مرسد قال أنا خير منك خلقتني بالنار وخلقته من فيها قال فاخذ منها فما يجبني لك أن تتكبر فيها وتخرج منك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنبرين قال فجمع أغيثني لأفعدن لا لهم صراطك المستقيم ثم لآت من بين حيبهم ومن خلقهم وعن مانهم وعن شائدهم ولا سيحذر المشاكلين قال أخرج منها مزهورا مزهورا لمن سجعك منهم لأن جهنم لمن سجعك منهم لأن جهنم منكم أجملين لذلك ويأذن نعم هذه منا من ربنا سبحانه ربنا يذكرنا بنعمه وعلنا نرى يد الله تعمل فينا فنشكره ولا نككره فمن يعني سبحانه أنه يذكرنا بأنه بنى لنا, لنا الدار ثم أسكننا فيها فالدار دار والخلق عبيده هذه الدار هذه الدنيا هو خالقها وهذا الإنسان وهو الذي أسكنه فيها هذه من أعميل لنا ولقد مكناكم في الأرض جعلناكم متمكنين مستقرين على هذه الكرة على هذا الكوكب الصغير هذا الإنسان الصغير جعله يسكن هذا الكوكب الضئيل، كوكب بحيث لنسم الكواكب لجاء مثل الذره مثل الهباءه بالنسبه للكواكب العملاقه الموجوده السابحه في هذا الكون العظيم المسيح فهو يمتن علينا سبحانه ويقول ولقد مكناكم يا بني ادم ولقد مكناكم في الارض اي جعلناكم متمكنين مستقرين تتصرفون فيها وتمشوا في مناكبها فهو سبحانه جعل هذه الارض صالحه لسكن هذا الانسان ما يصلح لان يسكن في القمر ولا في المريخ ولا في زحل ولا في اي كوكب من هذه الكواكب جعله في الارض ولو حاول الانسان ان يخرج من هذا الكوكب ويستقر في كوكب اخر ما يصلح له ابدا ليش؟ لان الله هو الذي جعل هذا الكوكب صالحا بحجمه بجاذبيته ببعده عن الشمس بدورانه بليله بنهاره ببحاره بوديانه بجباله باشجاره بحيواناته وهكذا زود هذا الكوكب بكل ما يستحقه مكتبه هذا الانسان في لحياته ثم سبحانه وتعالى خلق في هذا الكوكب اودع هذا الكوكب من رزق هذا الانسان ومن مما يتزود منهم من اكله وشرابه وثم سبحانه سبحانه خلق عقلا لهذا الانسان ومكنه من مفتاح اخراج هذه الارزاق من هذه الأرض حتى يستخرجها من باطنها ومن ظهرها كما قال تعالى ممثنًا على عبيده سبحانه قال أمن أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ايلاه مع الله اشارة لان هذه مظاهر لعظمته مظاهر لربوبيته تستوجب عبوديته واستوجب الفضوع والاستسلام له هذا الاله العظيم الذي انعم علينا بما انعم ما علينا الا ان نسجد له وان نخضع لشرعه وان نستسلم وننقاد لامره ونائه ليه؟ لأنه هو المنعم راضي وتقرؤون أيضا في قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها بل قال في الآية الأخرى إن الله صالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تنفقون فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعقلون وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء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 يومين. اذن هذه مظاهر عظمتي اخواني ما علينا الا ان نشكره ما علينا الا ان نكون عبيده ما علينا الا ان نستسلم وأن ننقاد لشرعه وأن نكون نسخه من كتابه ان نكون قرانا يمشي ان نقتدي برسوله ان نكون عبيدا كل ما تعطي الكلمه من معنا اذن ولقد يقول سبحانه فالقصم والله لقد مكناكم في الشرق. ما كنا لنتمكن ونستقر ونسكن في هذه الارض لولا ان الله هيئها لولا أن الله سخرها لولا ان الله اعدها لهذا الانسان ما كانت لي تسكن ويقول جعل فيها رواصي اذا هي تدور حول نفسها وحول الشمس لولا ان تلك الرواسي التي بها تتزن يتزن دورانها ما كانت لتستقر ما كانت لتقبل احدا لكانت هارونا لكانت نافرة حتى اكتشف العلماء سبحان الله بواسطة هذه الأثمار الصناعية وبواسطة يعني اكتشفوا على أن هذه الجبال سبحان الله مغروسة في الأرض ثلاثة أخماس وخمسان هم الذين على سطح الأرض ثلاثة أخماس كلها عامقه في الأرض وخمسان هي التي على سطح الارض هذا بيدقها وجعلنا فيها رواسي لولا هذه هذه الر ما كانت لي لترصو لأن الدوران دوران لا يتسين لا صاحب العجلة هذا اللي كيعد الروايب ها كمل في الماكينة وكيدور وكيشوف إذا كانت الطرف يدوران يهاش يعملها كتعرفش يعملها ولا لا يعملها الجبال دد وبوزن بيوزن دقيق حتى إذا أذارها ما تتطرق في دورها ويلقي دوره ومفلها في الميزة حتى تتزين ولله المثل الأعلى كما فعل معظم يقول الا إلا بكم باش ما اتطربوا ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قال سبحانه وتعال الأخوات والأرزاق في هذه الأرض لكي نعيش وثم اختخت يعني سبحانه اعطانا مفاتح اعطانا العقل به نكتشف هذه الأرزاق وبه نسعى في طلب هذه الأرزاق بسلك المحادي ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قال قليلا ما تشكرون اذا هذه نعمه من نعمه لكي تشكروني وانتم لا تشكرون بل تذقروني العالم كله كافر بالله العالم كله رافض لشرع الله العالم كله رافع السلاح ضد الله العالم كله ضد الله الا العالم كله يعادي شرع الله ما تشكرون بل تذقرون ما الذي يشكر هو المؤمن والمؤمنون قلة ولا كثر قلة وإن ستع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمن وما كان أن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مشركون يؤمنون بالله ظاهرا ولكنهم مشركون في الباطن ضلال فجر فسق افتار وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اذا الذي يشكر هو المؤمن وغيره غير المؤمن كامل الايمان هو الذي يشكر قليلا ما تشكرون والشكر بماذا يكون فالله انعم علينا وذكرنا بنعمه لكي نندفع لشكره اذا راينا يد الله تعمل فينا لانه يذكرنا ربما ننسى ما سلكنا وفطرنا ما سلكنا وعقولنا لا بل انزل كتبا وارسل رسلا زياده على الفطره والعقل الذي يدرك خالقه ويدرك رازقه ويدرك من يعمل فيه فربنا عز سبحانه يذكرنا بهذه الآيات ويلفز أنظارنا إلى النعم وأنه سبحانه يرعانا ويحمينا ويحفظنا ويرزقنا ويعطينا ويمن علينا ليه؟ لكي, لكي نعبده لكي نطيعه لكي نسجد له لكي ننحني له وحده هكذا فلذلك هو سبحانه عز من علينا قال في الآخر رغم هذه النعم المتكاثره ولكن قليلاً قليلاً ما تشكرون القلاً من يشكرون والكثرة هم الذين يكفرون بماذا يكون شكر لله بماذا يكون شكره بالإيمان بالتوحيد بالتوحيد بتعظيمه بالاعتراف بنعمه وثم أن نثني على الله بأنسنتنا على مسديها ومعطيها والممتن بها نعم ثم ان نشكره بجوارحنا نعم. وهو ان نصرفها في طاعه خالقنا في طاعه مولاها هذا هو الشكر هل شكرنا الله ما شكرنا اذن قليلا ما تشكره ثم قال بعد هذا ممتنا علينا كذلك ولقد خلقناكم اي والله لقد خلقناكم ما في احد ما فيه احد ابدا يستطيع ان يتطاول ويقول هو الذي خلقكم عبر التاريخ هل سمعنا من نادى او كتب بانه هو الذي خلق هذه البشريه لكن الحق سبحانه وتعالى في كل الكتب يقول انا خالقكم انا الذي خلقتكم فيه من جاء وقال انا خلقت منكم فها هو يقسم والله هذا اللام توضيع للقصر يعني كأنه جواب قصر محدود والله لقد خلقناكم نحن الذين اخترعناكم أنتم كنتم عدما ما كنتم في وجود مر السنين ملايين الملايين البلايين البلايين من السنين لم يكن ذكر لهذا الإنسان هل اسى على الإنسان حين من الضحر لم يكن شيئا من كرة. ما كان له ذكر العالم كان موجودا ولوجد لهذا الانسان من الذي اتى به من الذي خلقه من الذي انشاه من الذي اوجده من عدم الله والله لقد خلقناكم هذا اعلان من رب العزه عن ميلاد هذا الانسان فين في رحاب الملائكه في الملكوت الاعلى في حفل مهيب حفل ملائكه وكان من بين الحاضرين في هذا الاعلان ابليس اللعين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ربنا اخبر ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم هذا الامر الرباني كان قلنا في محفل عظيم محفى الملائكة وكلم بين الحاضرين إبليس وما الملائكة نحن ما ندري الملائكة كيف صنع الملائكة كيف صنع الملائكة كم طولهم كم حجمهم كم تنهوهم ما ندري هذا عالم من الملائكة يجب الإيمان به وتسليم أمره إلى ربه وخالبه فهو من المتشابه الذي نؤمن به ولا نعرف كيف وأشياء فينا مخلوقه ما نعرف كيف فنحن عندنا عقول مخلوقة من الله ما هو العقل ما ندري كيف ولنا لنا أرواح عندنا أرواح كيف هذه الأرواح ما ندري كيف خلق الموت والحياة ما هي الموت وما هي الحياة ما ندري الارضون السبع سبع كيف ندري واحدة والزاقي ما ندري السماء السبع ما ندري لا الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ما ندري نؤمن بها لا ندري العرش مخلوق كيف ما ندري القلم خلق الله اول ما خلق الله القلم فقط اكتبه كيف هذا القلم وكسب كل ما هو كائن كيف هذا القلم وكيف كسب ما ندري وهكذا يجب على المؤمن ان يؤمن بما اخبر به الله وان يسلم الحقائق والكيفيات الى الخالق سبحانه وتعالى وكذلك الجن من لم يؤمن بوجود الجن فهو كافر بالله الله اخبرنا وخلق الجن وخلق الانسان خلق الانسان من طين وخلق الجان من مارج من نار خلق الانسان من صلصال من حمى مسنون والجان نخلقناه من قبله من قبل ادم والجان نخلقناه من قبله من نار سمك هو مخلوق مع الملائكه؟ ده مع الملائكه ولا هو مثل الملائكه؟ لا ليش؟ لان الملائكه من نور وهو مش من نار ومن ادم مين؟ من تراب ندري كيف, كيف الشيطان كيف كيف حاله؟ كيف حال الجن؟ والله يجب النوم نؤمن الله يخبر سبحانه وتعالى قالوا اوحي إليه أنه السمع نفر من الجن وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا وامنوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قالوا ومن المؤمنون ومن القاسطون فيه مؤمنون وفيه كفار ظلمه مجرمون مثل لآدم كذلك من لم يؤمن بوجود الجن فهو كافر بالقران جدل لكن لكننا ندري كيفيه الملائكه اخبرنا الله انهم عنصر عنصر مطيع لله ما يخالف لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون عباد مكرمون عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وان بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشعون الا لمن رصد ثم يقول لهم مهددا لهم ومن ومن يقول منهم اني اله من دون فَذَلِكَ فذلك نجيه جبريل لو يدعي الألوهية ولو ادعى الربوبيه ولو يقول انا خلاص فهو من اهل جهنم لا يحابي ولو الملائكه المقربون ومع ذلك يقول الله لرسوله لئن اشركت ايه رضلت والله لئن اشركت يا نبينا لا ان اشراكا لا يحبطن عملك ولا من الخاسرين بل الله تعبد يكن مش بالله الرحمن ما في هنا ولا ذا خلاص الكل يجب ان يخضع لهذا الاله العظيم يجب ان يستسلم للكبير المتعال يجب ان ينقاد لخالق الكون والكائنات الكل لا فرق بين غلاب الا ولم الملائكه المقربون الملائكه لا يتصور منهم ان يكفروا وسيدنا رسول الله صلى لا يخطر على بال ان يشرك بالله ابدا ما يخطر ليس له معصوم حفظه الله ورعا ومع ذلك يقول الله لئن لا, لا يحبطن عملك اذا ماذا نقول نحن اللي معرضون للشرك معرضون للكفر معرضون للمعاصي والموبقات والانحرافات إبليس وجنوده مسلطون علينا فالله يحددنا به في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم في شخص الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين إذا الإخواني رب العزة يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم هذه الصورة يا بني آدم هذه الصورة التي أنتم عليها الله أول ما خلق أباكم آدم خلقوا بهذه الصورة نفسها وهذا موسم بالإعجاز القرآني فيه دروين عليه لعائن الله المتساليه الذي ادعى أن الإنسان أصله إيش قرد وها هي كتب في بعض المدارس ها؟ تدرس بأن الإنسان أصله اقر اعوذ بالله هذه العقيده كفريه هذه العقيده تتعارض وما اخبر به القران يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم بعد خلقكم وبعد نشاتكم اعطيناكم صورة ابيكم ادم فهي متوارثه عن ادم الاول وفي الحديث الصحيح ويعد من المعجزات إن الله خلق آدم يقول نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه إن الله خلق آدم على صورته على الصورة التي هو عليها الآن كيف سروا الإنسان هذا بصورته هذه هكذا خلق آدم بصورته الموجودة الآن التي توارثها عنه بنوه صورناه والدليل على ان الضمير يعود على الانسان نفسه على ادم ان الله خلق ادم على صورته هو ادم بدليل السياق طوله الضمير اول ضمير ثاني على صورته الانسان طوله اي الانسان طوله ادم ستون ذراع الله اطوار 30 متر ادم وهكذا يكون جميع بنيه يوم القيامة في الجنة ستون دراعا ثلاثين مترون ثلاثين مترون الله. ربما يخرج المسجد من قاحة من الرز تجزي ثلاثين مترون كذلك سبحان الله نخرا صحوقة تقول كالنخرة صحوقة طويل ما شاء الله اذا هذا من اعجاز ربنا سبحانه اعجاز القران الكريم يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم والصوره تعني هذا الشكل المرئي وتعني ايضا الفكر وتعني ايضا العقل وتعني الفطره كل هذا خلق ادم متلبسا به هكذا خلقتم انتم البقر والغنم والابل والحمير عندهم هذه الخاصيه عندهم هذه الخصائص وهذه المميزات ما عندهم اشكون اللي عن سائر الحيوانات عن سائر الكائنات الحيه بهذا هو الانسان وحده ولذلك كان سيد الكائنات سبحان الله سيد الكون اشكون هو هو هذا الانسان ولقد كرمنا بني ادم كرمه وشرفه بيش بالعقل والفكر والفطره فطره الله التي فطر الناس عليها عنده قابليه لان يسمو لان يتطلع لان يعلم الغيب ماضي والمستقبل وان يفكر في الحاضر بعويه وسديه عنده استعداد لان يتصل بالله وان يتكلم مع الله وأن يتكلم الله معه وأن ينزل له كتابا ويرسل له رسالة يكاتبه ربنا انظروا لو أن رئيس من الرؤساء ملكا من الملك كاتبك وراسلك يقول لك رفع ولا لا الله أكبر رئيس المملكة راسلك وكاتبك الله ما شاء الله فكيف رب عزة يرسل كتابا لمن لهذا الإنسان، فهذا الكتاب مرسل لمن ليك انسان ليس ساكت، قل لي هذا الكتاب أرسله الله لي كفرد وجماعة أمم كل واحد واحد مسؤول عن هذا الكتاب مرسل إليه هذا الكتاب. والله في القبر تسأل عن سيدنا ومن أتى بهذا الكتاب. افضل رجل في الكون اشكل هو افضل رجل؟ سيدنا محمد افضل كتاب جاء به افضل رسول اذا استجبنا نكون افضل امه واعظم امه خير القرون قرن. قرن ثم الذين يلونا ثم الذين يلونا لكن نحن ما اردنا هذا التشريف ما اردنا هذا التكريم رفضناه رمينا به قلنا لا ما نقبل كتاب نعيش على كيفنا ما تخططنا يا ربنا على اعتناء الله يعتني بنا وضعنا منهاج كيف نصير كيف ننام كيف نصيقر كيف نأكل كيف نشرب كيف نسافر كيف نقيم كيف نركب كيف ننزل كيف كيف كيف كل كيف شيء حتى كيف ايش كيف سنتيح وإذا انجبت كيف سربي كيف سعامل الأولاد الصغار والكبار الذكور والإناث كيف سعامل الوالدين كيف سعامل الجار كيف سعامل حس الحيوان كيف سعامل المؤمن والكافر كذا لنا منهاج الله أكبر رفع من الله لنا من نحن ولكن الله عز وجل أراد أن يكرمنا وأن يشرفنا إذا كنا أهلا للتكريب إذا قبلنا هذا التكريب ولكننا ما قبلناه نصر الله العافيه نعم قال الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم والتصوير لا ينطبق فقط على الهيكل لا بل ينطبق حتى على الروح لانه في الايه الاخرى يقول ها ثم نفخس فيه من روحي ها الرب قال ربك ها؟ اني خالق بشر من طين فاذا سويته ونفخت في الطين وزياده على الطين شوف ارتفعت المنقطه ونفخت فيه من روحي من سكريم الله هذا اللي هذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خلقه بيده الدور كله خلقه وخلق الحيوانات وخلق البحار وخلق الجبال كل شيء خلقه ولكن قال البشر والانسان أخلقته بيدي ونفخ فيه من روحه ويقول الرسول الله ادم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته اذا هذا التخصيص فيه تشريف وتكريم ما ندري كيف المقصود هذا خصصه بالخلق خلق يقول بيجه إذن الأخرى بيش حلقها ما ندري إما بواسطة الملائط وإما وإما وإما المقصود هو خالطها ولكن جعل فيها واسطة بخلق سيها ما ندري لكن إنسان لا تشريفا له وتكريما خصصه بالخلق بيده والنفذيه من روحه فهو ارتقى بيش بهذه الروح هذه الروح العلويه كما نقول مرات ومرات الانسان طيني وروحي فاذا غلب الطين تسفل وصار مثل الحيوانات مثل البقر والغنم والكلاب والحمير والخنازير والقلد لانه غلب إيش؟ اغلب الطين وهيك كل هذه الحيوانات من طين لكن اذا غلب الروح فالطين تتغذى من الأرض من من الأرض الطين من الأرض تتغذى من الأرض فتشبع من الارض والروح ماذا تتغذى؟ من مصدرها فالطين من الأرض تتغذى من الأرض والروح من الله تتغذى منه، ولذلك أنزل لها مائدة التغذية تجمج التغذية هي كتاب الله فهي تتغذى بالأوامر وتتغذى بالنواهب وتتغذى بالحكم والأسرار القرآنية كل ما تعيش في هذا الميدان وتخوض في هذه الجنان جنان القران هلا وتعيش سعيده تعيش راقيه تعيش ربانيه تعيش ملائكيه اذا انقطعت عن هذه التغذيه اشعثرها الهلع والقلق والرعب والفزع وكم الواحد واحد ذاقص به الارض فانسحب ليش ما تنقصه ماده ما ينقصه فلوس ما تنقصه وظيفه أشخصه هو روحية لما انقطع عنها ساء ظل سواء السبيل ولذلك الكثير في اليابان اصحاب الملايير من انتحروا ليش انتحروا افلس في تجارته فما وجد سبيلا للتخلص من هذه الورطة الا ان ينهي حياته ليش؟ لان الروح رتائها لو امن بالله والله انا احكي لكم قصة لا قصة ولكن فيها عبره ان شاء الله كان هناك منك الاعتماد في في في جبل طارق لعله في السبعينات وهذا البنك اعلن افلاسه جميع من كان عنده اموال مودعه في هذا في هذا البنك خلاص البنك تفلس خلاص واليهود عندهم الهلع يعني اذا جاءوا ياخسرقوا ويهضوا لانه كان في اموال اصحاب الخليج و مقصود لما ارادوا افلاس البنك خلاص خلاص واحد من اخواننا من إخواننا هنا من طنجة من إخواننا كان عنده تقريبا يعني في السبعينات 80 أو أكثر 80 مليون كان هناك تساوي اليوم تقريبا مليار ولا أكثر من مليار في السبعينات أيوة. المهم يعني احتسب لله عز وجل وخلاص كان يتصب يهودي وهذا اليهودي كان عنده عنده الملايير في هذا البيع يعني ما شاء الله أموال كثيرة يقول هذا اليهودي لهذا الأخ يقول له أنا قرأت كل الأديان قرأت الدين البوذي والدين اليهودي والدين النصراني الأديان كثيرة وقرأت دين الإسلام يقول والله ما وجدت ما يطمئنني ويريحني إلا الإسلام ما وجدت الراحة إلا في الإسلام ذهب مني كل اموالي ذهبت عندما وطالع كل الاديان ما اجد راحه ما اجد تسليه لكن لما اقرا الاسلام وادرس الاسلام ارى ان الملك بيد الله وان الله الذي يتصرف وانه يعوض الانسان اكثر مما فقد قلت السريع واسلم ما اسلم ما الذي غذر روحه تلغد روحه وأزال حيرتها وقلقها وتعاستها إنه الإسلام انظروا الروح لإنه تتغفر ولو أنه كافر ما آمن لأن الإيمان بيد من؟ بيد الله لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان من يريد الله أن يهديه الله من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد ينفر ما يبغي الاسلام ما انك يا نبينا لان هذه من خصائص الله لا يعطي الايمان الا الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء عندك الظن ان هذه تتعارض مع قوله سبحانه وانك لا تهدي الى صراط المستقيم هذه الهداية من آخر لأنه الهداية في نوعان معناها التوفيق وخلق الإلهام في القلب ومعناها الإرشاد فالإرشاد بيد رسول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلا تدل وترشد الناس وتبين للناس طريق الهداية لكن خلق الهداية في القلب وخلق التوفيق في القلب هذه لمن؟ لله سبحانه وتعالى من الذي يشرح فضور؟ الله كما شرح صدره كما شرح الله صدره في الاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك إذن في ضلال مبين اذا اخواني اعد فاقول ان اكبر راحه في في الى الله في الصلح مع الله في الاتصال بالله في التجاوب عندما ياتي يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا ينبغي ان يكون عندك الاستعداد وعندك قلب ايش يتجاوب ينصاع ويقبل ويرضى وينفعل لكل عند كل امر او نهي يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير نعم هنا الراحه هنا الطمانينه هنا السعاده الابديه نعم يقول وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم ليه سجدوا هل للطين ام للروح للروح لأن لان الطين ارتفع وارتقى وسمى وعلى بيش بسلك الروح فالتكريم والتشريف من الله بس بامر الملائكه بالسجود لادم هذا السجود واش كان ايش كان عباده وتعظيم لا بل تكريم وتشريف تشريف وتكريم تحيه كان تحيه والسجود جاء لمن امتثالا لامر الله والقبلة اشكون كان فيها نحن امرنا بان نسجد للقبلة وايش نسجد للقبلة ولا لله من سجد للكعبة مناوي انه يسجد الاحجار هذا شيء يكون خلاص فضل اثر لا هذا هذه جهه والسجود لمن وضع الجبهه على التراب وتمرير الوجه في التراب لمن تقصد به الله سبحانه يا ايها الذين امنوا ارجعوا السجود وعبدوا لمن ربكم فكذلك آدم هم سجدوا لآدم سجود سحية و بعضهم يقول كان مجرد قبله وأما السجود كان لله مثالا لأمر الله هذا لكن نحن نقول إن هذا السجود كان يعني في شرائع من قبلنا يجوز ها؟ يجوز يعني للبشر سحية سحية وتكريم ها؟ وتشريف وتشريف عباده وتعظيم إيه وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى لكن في شريعتنا سبحان الله وزين هذا المعنى لا يجوز السجود ولا السجود التحيه ما يجوز ابدا في شريعتنا السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى حتى السجود التحيه ما يجوز قال سبحانه ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس الا ابليس لم يكن من الساجدين ابليس ما سجد فالله عز وجل عالم لما ما سجد ولكنه قدم السؤال لابليس ليكشف ما في ضميري وما في قرارة في نفس ابليس حتى لا نقتدي نحن بابليس فقال له ليس هذا السؤال سؤال استكشاف لكن الله جاهل فعل الله ذلك علم كبير عما في ضمير إبليس لا بل ليعري إبليس وليكشف عما في داخل إبليس باعتراف إبليس وإذا كان الله عز وجل يخبر ليسميهما سيد إبليس لماذا ويبيه الله لا قدم له السؤال وقال له يا إبليس ما منعك شكو يكي تكلم الله الله يكي مع من مع إبليس ونفعه الله تجرى ما انفعه؟ لا, لا, لا تنفعه. لا. قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قد واحد ليه ما قال الله ما منعك أن تسجد لكن الله اشقال ما منعك ألا تسجد وتقدير الكلام ما الذي اضطرك لان مناعه متضمن معنى فعل اخر ما منعك اي ما الذي اضطرك وما الذي دفعك الا تسجد ما الذي قال لك لا تسجد اذ امرتك جاء الامر الرباني جاء الامر الالهي جاء الامر العلوي ما على العبد الا ان يقول سنان واطع ما له خلاله لأن الامر من الاعلى ما بقي تفهم وتسفل كده قال ما منعك الا تسجد تشجد اذ أمرته جاء الامر خلاص اذا جاء النص الحتمي انقطع التفكير وما بقي الا التنفيذ خلاص اما تبقى تفهم او تفكر يعني ربما عندي الخير واش نفعل او ما افعل كيف عمل ها يعني حتى لو كم يقول الديمقراطيون يعني شريعة الله هذي يقدموا للشعب يعني صوتوا يمي صوتوا بناء مقابلوا او ما يقبلوا يعني تقبلوا الشريعة ولا ما تقبلوا هاشي. يعني ما يسمون دموقراطية الناس يون الناس تخصار تخصار الحكم الذي تريده هل تريدون الشريعة ام تريدون الليبرالية او الشيوعية او الاشتراكيه عاشيكوا هذا كفوا ليش لان الامر الرباني جاء نبقى مصر ما في استشارة ما في الا تطبيق الامر الرباني ليش لان المملكة مملكة من الارض ارض من والبشر خلق من والذي يسير هذه السفينه من الله والنعم نعم من فالحاكم في السماوات من والذي يحكم في الارض من طب خلاص اللي يصبح عنده خيره يفعل يقدم وما يقدمش يصبح ابليس ما منعك أن لا تسجد اذ امرت قال وقال الفلاسفه ما الله قال انا من قال الأول أنا؟ أنا وقالها فرعون أنا ربكم الأعلى وقال قارون إنما أتيت على علم عندي أنا ما أحبت أنا تقول أنا العبد الذليل أنا العبد الفقير أنا العبد المذنب كما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي خطأي وعمدي وهزني وجدي وكل ذلك عندي في البخاري سيدنا رسول الله متواضعا متذللا أنا خير خير منه انا الكريم انا الشريف انا العالم انا الغني انا المفكر شيطان ابليس لعب لا تقل انا قل انا المقصر انا المجرم وانت الغفور الرحيم نعم سؤالنا يقول ما معنى قولي تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الى اخرهم معنى هذه الايه واضح الله يبشر المؤمنين الصالحين يقول ان الذين قالوا ربنا الله اعلنوها ما كتموها ما خافوا؟ لا أعلنوها لأمريكا والغرب كله وأعلنوها للمعسكر الشيوعي لروسيا ها؟ ما أقول الاتحاد السوفيتي المنهار الذي قبيل ومات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلفظ أنفاسه على يد الشيشانيين ودغسانيين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ادمر شيوعيه اللهم انصر المؤمنين الصالحين المهم يا اخواني ربنا يبشر المؤمنين ويقول ان الذين قالوا ربنا الله اعلنوها قالوا ربنا الذي ربانا واوجدنا من عدم واعتنى بتربيه ارواحنا ورب ارواحنا ووضع لنا كتابا ثربوية هذا هو المعبود لنا هذا هو الذي نعبده إن الذين قالوا ربنا الله ما كتبوها أعلنوها كما قلنا للمعسكرين أعلنوها قال ثم استقاموا على هذه الكلمه ما قالوها لفظا فقط لا التزموا بها طبقوا معناها كانوا نسخه منها إذا رأيتهم تقول هؤلاء ربانيين هؤلاء رباني هؤلاء, هؤلاء مؤمنون هؤلاء مسلمون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول ما خالفوا ابدا كم واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه في واد والشهاده الإيمانية في واد الإسلام في واد وهو في واد هذا ليس بشيء كم من قال كلمه الاسلام كم من قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله ولكنهم انحرفوا عن هذه الكلمه ها؟ قالوا آمنا بافواههم ولم تور من قلوبهم ولم تور لكن هؤلاء قالوا طريقه من هؤلاء وهذه الكلمه سبحان الله جامعه جمعه الاسلام كلها قالوا ربنا نظم استقاموا على هذا القول أنزل الله سبحانه وتعالى شريعه الاستقامه على شريعه دي. قال هؤلاء يبشر سبحانه هؤلاء تنزل عليهم الملائكة تتنزل ان الذين قالوا ربنا نظم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند خروج الروح تبشروا ذيك اللي قلنا <تصفيق> الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس خالدين فيها لا يقول عنها هذا ولا لا يقولون لهم تلك البشارة التي سبقت انتم ان شاء الله الى الجنه التي وعدتم بها في القران الكريم هذا هو معنى الايه باختصار ثم سؤال آخر يقول صاحبه رجل له ولد واحد والباقي بنات مات الابن وترك ابنا له يعني الحفيد اذا مات هذا الجد هل يرث الابن مقام ابيه ام يتدخل اعمامه ام يتدخل اخوانه الميت كلا بل هذا الابن ابن الابن يعني هذه الطريقه يعني الفريضه مات صاحبها وترك بنات وترك ايش ابن ابني فالبنات يرثن الثلثين والابن هذا عاصب ياخذ الباقي ابن ولدي يعني مات الجد وترك ابن وترك بنات يرثنا يرثن الثلثين والابن الابن يرث التعصيب هذا هو القسمه هذه الثانيه ثم يقول الاخ الكريم ما حكم الانسان الذي سحر أخاه المسلم حتى قتل نفسه اعوذ بالله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح حد الساحر ضربه بالسيف اللي يسحر ويثبت سحره اما بشهود واما بالاعتراف هذا يقطع رأسه يقول امام مالك رحمه الله ورضي عنه يقول اذا كانت هناك ثوبة تنفعه في الاخرة اما نحن نقتله بمجرد ما يثبت انه ساحر نقتله نقطع رأسه وعمر رضي الله عنه لما كان خليفة المسلمين كان يرسل لعماله في الاخراء ويقول لهم ان اقتلوا كل ساحر وساحرة اقتلوا كل ساحر وصاحرة ذب ساح ساحرة أو ساحر يعني تثبت عليه سحره القتل خلاص وسيد حفص قتلت جارية سحرتها سحرتها فأمرت بقتلها فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم نص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ثبت سحره يقتل ولا لا يقتل واليوم مع الأسف الشديد أصبحنا نسمع ونرى السحر ضارب أطنابه في كل مكان والله يتوني مرات ومرات وخصوصا عند الأعراس عندما يزوج واحد إما يسحره ليل وإلا يسحره مراته وإلا يسحره جميعا في كل زواج يوميا يتوني صدقوني إخوان السحر ضارب أطنابه وخصوصا في, يعني في الداخلية يقولوا السحر يعني يتوني في الأسواق سوق يبيع السحر, السحر. هذه تصلح للمحبة اللي بغا اللي بغا تسحر زوجها وتقوده بشعره ودياني وينتعطح بأمرها ويخضع ل لي... لهان لي... ل لي... لحكمها ف ف الفتاة وي... السحر يعني واليوم الحمار شوف أي حمار ما عنده ودنيم أبدًا <تصفيق> والعربوا بالباب شيل السبلاط أو شيل كلها وش حمار عنده ودنيم ليش كلها هرجة <تصفيق> نعود بالله نعود بالله ما شاء الله ما شاء الله هي مصيبة هي. ثم يقول الأخ مما معنى سبحانه في يعني على الجزايل موزة هي عصا إذا عليها وأهش بها على غنبي يقول ما فهم هذا لما جاء موسى أراد الله سبحانه وتعالى أن يدرب موسى على الرسالة وعلى المعركة التي سيقيمها ويوجه بها فرعون لابد أن قوز التدريب وقوز ما يسمى بال ها باللحنكة العسكرية أو التدريب العسكري جوز الكنتة يعني يقول الكنتة يعني شو هو الله أراد أن يدربه قال وما ترك بيه أشيد بك بي لأن الله أراد سبحانه وتعالى ان هذه العصا لها لها اعتبار والعشاء سيكون لها موقف وما تكفي يمينك يا موسى لانه ما جعل اول مره قالوا لا تدربوا وما تكفي قال هي عصاي عصاي اتوكؤوا عليها اذا وقفت أش نعمل بها ادركك واهشوا بها على غنمي لانه كان عنده اغنام شنو اهشوا يعني لما يصون الشجار الزيتون ولا للخروب ولا كذا، كم يدرب يدرب الشجر وأوراق تتساقط، لمن تتساقط هذه الأوراق؟ الاغناء هي وهشوه بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى إذا شاف في الأرنب ولا شاف في ولا شاف شيء شيء شيء شي يضر به ولا ينفعه لا، هش من ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفارق العصاء واهم كان عنده في العصاء عليه الصلاة والسلام لو, لو كان في صحراء يركزها ويصلي إليه لأنه اللي لا يجوز له أن يأتي للتحت عن وسط المشيء ويصليه لا عرام لا يجوز صلاتك ناقصه ثم قصر ليش؟ مشي للقدام لي الجدار الحيط من الصرية وصوليه أو قدم اخوك أخوك هنا وانت صلي مرحبك أما تأتي لا اللي عليه الصلاة والسلام كان يفارق السترة قال إذا صلى أحدكم فالي يصلي إلى سترة سترة حتى الشات مرة مرة عليه الصلاة والسلام أرادت أن تمر فالرسول الله سلم نعها حتى تسق فطنه بالجدار فبقى يفرقت من منعها سلقطة ما تخلي هاي الولد الصغير ما تخلي ايه يمر كذا فكان نبي عليه الصلاة والسلام هاي كده المقصود قال أمسكة قال هي عصاية سوكارة أشبه على غنم يولي فيها ماريبون قال ألقيها مش يدره تراوقيها لما ألقاها وإذا بها حية السسع أو حية السسع والزعبان مبين يقول في الآية الأخرى ربما يعني في الآية الأخرى يقول جان في جان كأنها, كأنها جان شو جان باللغة العربية الجان هو ذيك الحية الرقيقة اللي كانت صنع واحدة السرعاتير فهذه الحية جمع الزعبان مبين يعني زعبان عظيم وثم في الخ يعني الحيلة كانت كبيرة واش <تصفيق> تسرع؟ لا تسرع ليه ليه ضخامتها كبيرة ما تسكين لكن هذه جمعت بين العظم وبين الخف عظيم وخف ولذلك لما أطلقها أمام فرعون أمام فرع... فرعون تعرف وسخف كرشو وبدأ كيرشوا ارمى كرشو قبل وأبدرها يضربكم لا على شيء جيبوا والمرة جيبوا ربكم لا، النصل ربكم لا على سلاح. قال ألقيها فألقاه فإذا هي حية تدفع حية حية سبحان الله تبلع الحجار الضخمة صخرة كبيرة تمسلعها وتسمع سماع ترقد بطنها كأنها فلور. والله سبحان الله فالله دربها. يعني هذا كان جبلتور ال طبعا شاب ال tours راقبها فرعون وثم قال له خذها خذها فأخذها كيف خذ حية كيفا أخذها قال له خذها سنعيدها لسيرتها الأولى أخذ أيوة ذي كتربو ذي أيوة ذي ها يأخذها يعني لما يطلقها من فرعون وسكن حياة كيف رضى مكانها يأخذها ويجمعها هذا تدريب تدريب عسكري الله اكبر إيه؟ ثم سؤال اخر يقول رجل يملك مبلغا من المال قدره مليون و500 الف درهم ولم يدر عليه الحول هل تجب عليه الزكاه لا لا يا أخي يقول رسول الله الثمان لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لا زكاة في مال حتى يدور علي العم. ما دارش عليه العام ما درش عليه العام لا تجيب لكن قبل ما يدور العام وفغيت الزكينة لك ذلك إلا أن يشاء ربه إذا بغى صاحبه ثم سؤال آخر يقول ألا الشيخون الكريم مودي وعليه قلت في درسك الماضي بأنك رأيت فرعون مباشرة فكيف حاله فرعون؟ <تصفيق> يريد ان يرى فرعون تمشي لمصر <تصفيق> يا أخيك وسترق هيك للحاج ومر على القاهرة واطلب رؤيه فرعون ترى فرعون إن شاء الله ويقول كيف عباره عبارة عن قدي، القدد ده شو بسيه محنط يعني هو محنط ولكن مش مش مشش مش مش مش مش سوسونا شبيه بالأنوار السادة. ما شاء الله. مشي يعني قديم. وعينه مخورين ما مخوري. ولكن فرعه هذا. وطويل يعني وطويل طويل هذا. هذا من أرد أن يعني خرجوا مرات شفنا في الجرائد الصحف شفنا مصور هذا. ولكن يقولون ان الله قد يكون لمن كان يقولون ان الله قد يكون لمن الله قد يكون لمن كان الله قد يكون لمن كان يقولون ان الله قد يكون لمن كان يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله بس حقق ايش كلمه الله سننجيك يا بني لتكون لمن خلفك ايه 2 إلى سبحان لله